فريق جوال الخير يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم قبلنا إن من تبلغنا الجنان فحياتنا ليس حياة بل ممى فأمامنا قدر تشيب له العقول وظلامه تخاف منه الظلمات وبعده حشر ونشر وحساب وسوف يخسر من اتى بالسيئات وسوف يسال ربنا وانت عن الكتاب بدون عزه هذا الدين والله لست شيئا ما اغنى عنها مالها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 يقول ربي جل جلاله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث الخبيث كثير والطيب قليل ويقول العزيز الجليل لا يستوون هل سمعت بتلك اللؤلؤه التي تدعى ام شريك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 تقول فدخل علي أهل زوجي وفي أعينهم الشرر يزمجرون ويرتعدون ويزبدون قالوا لي لعلك على دين محمد تخيلي مسكينة ضعيفة يدخل عليها أقوام يهددون بهذه الطريقة مسكينة لا وربي أنا وانتن المساكين قالوا لها لعلك على دين محمد فقلت نعم اي والله إني لعلى دينه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 مقيده هناك اعاني ما اعاني فلو رايتها وهي مقيده هناك الموت يلوح بين ناظريها في كل حين ما صبرها على ذلك الا ليرضى رب العالمين الشمس بحرها اخذت منها كل ماخذ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 فقلت عدو الله غيري عدو الله من خلقه الله وأنعم عليه الله ثم عصاه عدو الله غيري من اتخذ غير الله إله قالت فانطلقوا إلى قربهم هناك ينظرون من الذي فتحها واعطاها فإذا بهم هناك يجدون الخبر اليقين فوجدوا القرب موكوئة لم تفتح ولم تمس فرجعوا يهدون الخطى ويتمتمون بألسنتهم فلما وصلوا الي قالوا بكلمة واحدة والله إن الذي سقاك في هذا الموضع يوم أمنعناك الماء لهو الإله الحق نشهد أن لا إله إلا الله فتعالت الأصوات والتكبيرات وارتفعت الايادي مشيرة إلى أنه لا خالق إلا الذي رفع السماء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سبحانه ما ابتلاها الا ليعافيها ولا اخذ منها الا ليعطيها ابتلاها ثلاث ايام بلياليهن حتى يكتب في صحائفها الوف مؤلفه هل تعلمين من هم الذين اسلموا هؤلاء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 فاقت عقول الحائرات ولا تلوموني فذا سر الثبات نبح الكلاب لكن ما ضر السحاب هبت رياح والجبال ثابته نامت عيون وعيون ساهره صلي ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتلك همتها جنان حاردات وتلك همتها زخرفة العباد فتلك همتها جنان حاردات وتلك همتها زخرفة العباد